أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم مغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين هذا السال يقول هل يجوز إطلاق لفظ مجتمع جاهلي على مجتمعات المسلمين اليوم هذا الإطلاق غير صحيح هذا الإطلاق غير صحيح إطلاق مجتمع جاهلي أو المجتمعات الجاهليه يقصد مجتمعات المسلمين هذا إطلاق باطل لأن الجاهلية التي هي الجاهلية المطلقة أو الجاهلية العامة هذه انتهت ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام قبل مبعثه خيمت الجاهلية وطبقت الأرض خيمت الجاهلية وطبقت الأرض أما بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام فلا يقال المجتمعات الجاهلية لا يقال المجتمعات الجاهلية ويعنى بذلك مجتمعات أهل, المس... أهل الإسلام الذين وجد فيهم شيء من الضلال أو بعض أنواع الضلال لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفه من أمتي على الحق منصورة لا يضر من خذلهم فإذا قال يعني الإسلام والمسلمين وديار الإسلام والمسلمين قال مجتمعات الجاهلية هو بذلك يلغي الطائفة المنصورة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تزال باقية لا تزال باقية إلى أن تقوم الساعة لا, لا يزال الحق باقي ولا يزال له أنصار جعلنا الله عز وجل جميعا من أنصار الحق والهدى لا يزال باقيا ولا يزال موجودا ولا يزال له أنصار فلا يصح أن, أن, أن يقال عن مجتمعات المسلمين مجتمعات جاهلية هذا من الاطلاقات. الباطله الآثمة التي فيها غلط شنيع. أما أن يقول عن بعض المسلمين أو بعض المنتسبين إلى الإسلام هؤلاء فيهم جاهلية أو فشت فيهم أعمال الجاهلية أو وجد فيهم من خصال الجاهلية أو أو هذه جاهلية في في هؤلاء أو يعين أمكنة معينة فعلا طبقت فيها الجاهلية. أما أن يطلق على مجتمعات المسلمين بعموم وهكذا على الإطلاق بأن مجتمعات جاهلية فهذا باطل لا ريب في بطلانه نعم السلام عليكم هذا سال يقول سمعت رجلا أمام قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سلم عليه قال نفس الفدا لقبر أن تساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم هذا صحيح هذا من المغالات التي نهى عنها صلوات الله وسلامه عليه ونبينا عليه الصلاة والسلام نفديه نفديه صلوات الله وسلامه عليه بأنفسنا وأبائنا وأمهاتنا صلوات الله وسلامه عليه وحق علينا نصرته صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه والحق الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه هذا حق امر الله عز وجل به في كتابه وجاء موضحا في سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه أما المغالات والإطراء وجعل قبره صلى الله عليه وسلم عيدا أو موردا لذكر المدائح وإنشاد القصائد ونحو ذلك هذا مما لا أصل له في شريعة الإسلام وبما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام والذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب عندما أذن بزيارة القبور قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها أذن في ذلك من أجل تذكر الآخرة ومن أجل السلام على من فيها والدعاء لهم قال الصحابة ماذا نقول عند زيارة القبور قال تقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية ثم آآ آآ إن الصحابة عندما كانوا يزورون قبره كانوا يزورون الزيارة المشروعة مثل ما كان بن عمر يقول إذا زار قبر النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابا بكر السلام عليك يا أبتاه ثم ينصرف ولا يجعلون القبر عيدا ولا يقولون هجرا عند القبور وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال زور القبور ولا تقول هجرا والهجر هو الكلام الباطل والكلام الذي فيه مغالات مما نهى عنه عليه الصلاة والسلام وهنا في هذا البيت يقول نفس الفدى لقبر أن ساكنه بينما الأصل أن المسلم يفدي من يفدي القبر أو يفدي النبي عليه الصلاة والسلام لكن لما وخاصه الشعرة يعني ربما احيانا مراعاه الأوزان الشعرية تلغي المعاني الصحيحة تلغي المعاني الصحيحة فالتفديه تفديته عليه الصلاة والسلام نفديه هو عليه الصلاة والسلام بآبائنا وأنفسنا وأمهاتنا صلوات الله وسلم وهو أولى بنا من أنفسنا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال عليه الصلاة والسلام لا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس اجمعين بل قال لعمر رضي الله عنه لما قال والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي قال لا يؤمن احدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وإذا أردت أن تعرف تفدية النبي عليه الصلاة والسلام بأروع صورها اقرأ تاريخ الصحابة الذي يضع نحره دون النبي صلى الله عليه وسلم تصيبه السهام ويضربه النبل و... و... وتصل إليه السيوف ولا تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام نصرة له عليه الصلاة والسلام ونصرة لدينه أما مثل هذه الأمور ف... ف... فليست من الشيء الذي شرع لنا ولا, ولا مما أمرنا به بل هي داخلة جملة ما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه <تصفيق> نعم. <سؤال لك>. <تصفيق> هذا السائل يقول أن نحن في بلادنا يفعلون كل هذه المخالفات ويظنون أنها من الإسلام فهل هم مشركون كفار <تصفيق> أنت الآن بهذا الطرح حملت نفسك مسؤولية وأمانة ألا وهي أمانة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وأنا لا أوافق السائل على هذا الاطلاق لأن هذا الاطلاق. عندما يقول كلهم مشركون أو كلهم يمارسون هذه الأعمال هذا الاطلاق لا ينبني إلا عن متابعة لأهل البلد فردا فردا شخصا شخصا بحيث يعرفهم موصفون بذلك وإلا يكون مفتتا عليهم وقائلا عليهم بلا حق فمثل هذه الإطلاقات تتجنب لا يقال كلهم مشركون ولا يقال كلهم أهل ولا يقال كلهم أهل باطل هذه إطلاقات يجب أن تتجنب لكن كأن تقول نرى هذه الممارسات كثيرا في بلادنا موجودة بكثرة نرى أناسا يمارسونها أو نحو ذلك أما هذا الإطلاق لا نوافقك عليه ولا نقرك عليه بل الخير موجود في كل البلاد وفي جميع المناطق والدعاه إلى الحق موجودون وأيضا العوام الذين هم على الفطرة وعلى التوحيد وعلى السنة موجودون ولله الحمد ومحافظون على توحيدهم وعلى إيمانهم والخير ولله الحمد موجود ولا يزال باقيا من فضل الله ومنه وعلى من وجد في بلده مثل هذه الأعمال سواء كثرت أو قلت أن يجتهد في الدعوة إلى التوحيد وتبصير الناس به ومن فضل الله ومنه أن التوحيد واضح والنفوس تقبله بسرعة التوحيد واضح والحق واضح والنفوس تقبله بسرعة لكن تحتاج ممن يدعو الناس إلى هذا الحق والهدى أن يدعوهم دعوة رفيقة وبأسلوب لين وبكلام لطيف ولطف في الخطاب ولين في القول وحسن نصيحة وبيان الناس من فضل الله عز وجل قريبين من الخير ويريدونه ولهذا أن أقول لهذا السائل ولغيره إذا كانت هذه الأمور ترى أن كثيرة في مجتمعك فالمسؤولية عليك عظيمة أن تنذر عشيرتك الأقربين وأن تكون دا داعية خير وحق وهدى في بلادك ولا تشغل نفسك بأمر هو مهمة للعلماء الا وهي إطلاق الشرك على هؤلاء او على غيرهم وإنما اشغل نفسك أنت بدعوة هؤلاء وتقويه نفسك بالتوحيد وترك أمور العلماء للعلماء واشغل نفسك أنت بالدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى الإخلاص وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة أما من يمارس الشرك فعلا ويصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى ويدعو الأنداد والشركاء فهذا ليس له في التوحيد حق حظ ولا نصيب نسأل الله عز وجل لنا أجمعين العافية والسلامة والنجاة من النار انه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين